إذا كنَّ عرماً خيرة، قالوا تلك إذا كرَّة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ إذن أداه ربه بالواد المقدس قوى، إذَهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ويجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأنا من طرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم انخاف مقام ربه ونَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَنَ مُسَانَهَا فِي مَأْوَى تَمِلِكْ رَاهَا إلَى رَبِّكَ مُوَتَهَا إِنَّمَا أَنتَ مُدِيرُ مَن يَخْشَى كَأَن Yeah,